ولقد ذرَأنا لجهنم كثيراً من الجن والغات له قلوب لا يبقون بها، لهم قلوب لا يبقون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كل عام بلهم أغل أولئك هم الرافلون. ولله أسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيدزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا نستدررهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إما كيدمتين، أو لم يتفكروا ما بصاحبه من جنة، إنه إلا نذير مبين، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا قَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنعَتَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ عَدْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 ما أثرن حتى لا يعلمون.